بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم الحمد لله الحمد لله مالك الملك ياتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء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 اما بعد فيا عباد الله ان في هذه الدنيا عبر لمن يعتبر وايات لقوم يعقلون ومن العبر ايها الاخوه ما يراه الناس من عواقب الظلم وما يراه الناس من عقبه الظلمه ايها الاخوه المؤمنون ان للظلم عواقب في الدنيا فكيف ستكون عواقبه في الاخره ان الذين لم يحفظوا الله عز وجل يوم ان امهلهم واعطاهم وولاهم واعطاهم الامانات يوم ان ضيعوا فان الله عز وجل سيرفع حفظه عنهم يا لضياع من وكله الله الى نفسه يا لخساره من وكله الله الى نفسه بعض الذين مارسوا الظلم والطغيان عقودا فضيعوا الامانات ونهبوا الثروات وسام شعوبهم سوء العذاب فكانوا عشرات السنين يرقصون على جروحي شعوبهم ولسان حالهم كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أيها الاخوه الكرام ايها الاخوه المؤمنون هؤلاء اذا جاءت عقوبه الله فان الامر حسرات جاء في سيره احد خلفاء بني العباس وهو القاهر انه حفر حفره في الارض وملاها ذهبا وفضه وجمع ابنائه وقال لهم لا تخشوا الفقر وعندكم هذا المال لكنه لم يحفظ الله ولم يحفظ حقوق الناس فضيع الامانه فلم يتق الله فانقلب ملكه وبالا عليه تسلط الله عليه من اذله فرؤي في الجامع الكبير في بغداد وهو يشحذ عند الباب ايات وعبر لمن يعتبر ايها الاخوه المؤمنون كثير ممن تسلط راينا باعيننا وراى العالم كيف تكون عواقب ظلمهم يتناقل اهل سوريا منذ ما من منذ ما يقارب من 30 عاما يتناقلون طرفه فيها عبره هذه البلدان التي تزعم انها انها دول متقدمه وكما يسمى أو كما تسمى دول ديمقراطية فيها انتخابات فكانت دورة انتخابية وهي بلا شك صورية لأن النتائج دائما تكون تسعة وتسعين ثم تسعة وتسعين في المئة هل هذا يصدق عبث وتزوير واستخفاف بالناس يتناقل اهل سوريا ان امراه غاب زوجها فارسلت صبيها بورقه فيها الترشيح فذهب الى المركز الانتخابي وكان هناك صندوقان صندوق فيه نعم نرشح الرئيس والصندوق الثاني لا نرشح الرئيس فالصبي استعجل ووضع الورقه في الصندوق الثاني وعليه اسم الاسره ماذا ستكون النتيجه فلما جاء الصبي الى امه قالت اين وضعت الورقه قال اخطات ووضع ووضعتها في الصندوق الثاني فخرجت مسرعه بلا حذاء وهي تركض الى المركز فجاءت وقالت اتوسل اليكم ان ابني هذا غبي ووضع الورقه في الصندوق الثاني فانا اتوسل اليكم بان تخرجوها وتضعوها في الصندوق الاول فقد اخطا فضحك الموظفون الذين عند الصناديق وقالوا جميع الاوراق التي في الصندوق الثاني ستوضع في الصندوق الاول انها معبره ايها الاخوه عن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه كثير من المسلمين في بلاد تسمى إسلامية أيها الإخوة المؤمنون ها هم اليوم بعض الذين أمهلهم الله نراهم يتوسلون إلى شعوبهم يتوسلون إلى الناس يتوسلون إلى العالم يتوسلون إلى العالم كم تركو من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين أيها الإخوة إنهم يتوسلون فقط من أجل أن يخلى سبيلهم مقابل ان يتنازلوا عن كل ما يملكون او بالاصح عن كل ما سرقوه هؤلاء اللصوص لم يبق من اعمارهم في الغالب الا الشيء القليل حسب سنه لا تبارك وتعالى في اعمار بني ادم هؤلاء لا يريدون بعد ان انقلب السحر على الساحر لا يريدون الا السلامه يقولون نتنازل عن كل شيء بشرط ان نعيش دون ملاحقه ولا محاكمه الله اكبر اين انتم يوم ان كان الناس يموتون ظلما وجوعا وانتم تكنزون المليارات لاشباع شهواتكم البهيميه والله انها عبره عبره لنا جميعا عبره لكل من يظلم عبره لكل من ياكل الحرام عبره لكل من يبخس الناس حقوقهم عبره للذين يمنعون الزكوات عبره للذين اتاهم الله المال فقبضوا ايديهم عبره لكل جامع مانع عبره لكل من امهله الله تبارك وتعالى ان يسارع بتسويه الامور يا اخى المسلم بادر الى تسويه امورك قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير ان الاعتذار والتوبه والاصلاح كل ذلك شرعه الله عند الاراده والقدره وليس بعد فوات الاوان وان كنا لا نحجر التوبه عن احد ولا نحجر رحمه الله عن احد ومصير الخلق لا يعلمه الا الله في الاخره ولكن ماذا كان ينفع فرعون لما ادركه الغرق فقال امنت فات الاوان ماذا كان ينفع قارون لما راى الارض تنشق لتبتلعه و داره فخسفنا به وب داره الارض ماذا نفعهم عباد الله ان الدنيا كل الدنيا ترخص في اعين المجرمين اذا قبض عليهم فكيف سيكون الحال يوم القيامه اذا كشف المستور وبدا ما في الصدور ووضعت الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ايها الاخوه المؤمنون ارئيتم هذه المواقف ارئيتم هذه المواقف المعبره لبعض الظلمه الذين يريدون شراء السلامه يريدون شراء السلامه وعدم الملاحقه بكل ما يملكون ماذا تراهم فاعلين ماذا تراهم فاعلين يوم العرض على الله على جبار الارض والسماء ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم إنهم لو كانوا يملكون كل شيء وأرادوا الافتداء لم يقبل منهم أيها الإخوة تصوروا لو أن الكرة الأرضية كاملة تحولت إلى قطعة ذهب تأمل يا أخي في هذا المشهد الكرة الأرضية كاملة كلها تحولت الى قطعه ذهب واراد هؤلاء الظلمه ان يجعلوها ثمنا للخلاص من عذاب الله فان ذلك لن يغني عنهم شيئا قال الله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتذ به اولئك لهم عذاب اليم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 اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد من لم توقظ قلبه مثل هذه الايات والله انه ميت ولو كان من الاحياء او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما ممثله في الظلمات ليس بخارج منها بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islam.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته